in Quant tan com لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجن Asahabul janna ti humul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 وتلك الأمثال نضربها للنيس لعلهم يتفكرون لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتكَ أَمثَ نَوبُ ها سعَ اللَهُ م يوتَفَق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَاتِكَلَمطَلوا نَو برُرِبُوهم الن سِلَ لَهُم أَزَل النذَذَلقُرأَ عَ يَذَل للرأَ تَ خاش متَصَد دِعا مِن خَش وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله amma alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaib was samad tabaraka wa الرحمن الرحيم dous As assalam المهيمن العزيز الجبار هو ان الله يما يشركون <تصفيق> فالك البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات ونر وهو العزيز الحكيم هو الله والله الخالق البارئ الله الخالق البارئ المصور له الأسماء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 ما يوقد القمر ما ادريك ما برق كل نفس لما عليها لا <تصفيق> حافظ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا Yeah, oh, man, don't nous <Sans> om نُغْمَ يَقِيدُكَ إِذًا وَأَقِيدُ كَنِدا بَمَن يِلْكَ نَأْمُ بِالْغُمْرِ وَيَدًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ والسفع والوتر والسفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۖ هَل فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۖ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَن تَرَىٰ كَيْفَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ألم ترك أيف فعن ربك بعاد إرمذات العذاب وَثود الذيجاب الصَّخ بند وَسمود وَفِي النَّاسِ مَنِ الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِنَاءِ فَأَثَرُوا فِيهِ الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سوطع sa Oh بل لا تكرمون اليتين ولا تحبون على طبيع What the وَجِئَ أَيُّ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرض ادخُلي في عبادي وادخُلي جننتي باسم الله الرحمن الرحيم اياسيبوا ان لا يقدر على اذ احل ينقول يحسب ان لم يره احد ادم ندع على عينين والسان والشفتين وهذاين وَمَا أَْذِ الرَكَ مَ لاْ قَبَتُ فَك قُرَ قَذَةٍ أَ إِطَامُ فيِي يَوْمِن الذمَس غَبَة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق